Ta tur tur tur tur tur tur tur ye alli tgul mraf qad kasalama والحزن راسم له بواجهك على ما ضحكتك صفرة وين ضنا الصوت مبحوح تبيت لطف جونا بابتسامة ما تدري ان الروح تفهم من الروح ومودعك عجزت تشيل عظامك لحظه نظره ساعتين قلتبروا <تصفيق> يا ويل قلبه وعناه هي ما دام اللقا بعدني ما هو بمسموح يحب كل من لما كان لو معك يجلس كثر عمرت نبي نور ما كل شيء زين مسكا ختاما يلا عسى مخاتمات حبنا نور يلا عسى مخاتمات حبنا نور I